وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قِبَلًا وَمَا نُفِّذُ الْمُبْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذرهم سؤا ومن اظلم ممن يرى آيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يذاق إننا جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن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 وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهم لكهم موعداً وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مج مع البحرين أو أمضي حُكُباً فَلَمَّا بَلَغُوا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ الحُوتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا